إلى مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة ركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم فقال مالك رحمه الله يصلي أهل مكة بعرفة ومنا ما أقام بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وايام منى وإن كان أحد ساكنا بمنا مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنا وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا بين مالك رحمه الله في هذه القضية أن أمير الحاج ولو كان من أهل مكة وسيرجع ويقيم بمكة فإن عليه أن يقصر الصلاة وأهل مكة معه في ذلك يقصرون الصلاة ويؤكد مالك هذه القضية لأنه روى عن أحمد أنه من كان مقيما بمكة. وسيرجع الى مكة يقيم بها انه يتم وهذا استنتاجا من عدم من قول عمر في مكه وقياس منا عليه ولكن التحقيق في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح قال لاهل مكة في مكه ولم يقل لهم في منى ولا في عرفات لا في الذهاب ولا في العوده واتفقوا على انهم جميعا كانوا يقصرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اهل مكة كانوا يقصرون الصلاة مع امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولكن الجديد في المسألة هو ما قال مالك من كان من اهل منا يسكن منا وجاء واراد الحج فإن مدة وجوده بمنا يتم الصلاة لأنه في مسكنه لم يخرج عنه وكذلك من كان من أهل عرفات وساكن بعرفات ومقيم بها فإنه يتم صلاته لأنه لم يخرج من بيته وهكذا لو أراد الحج وأراد أن يحرم بالحج وكان سكناه بمنا يهل من بيته وان كان يريد الحج وسكناه في عرفات فانه يهل من بيته في عرفات ويخج الى الموقف ثم بعد ذلك يتم نسكه لان محل اقامته لانه محل اقامته وقد جاء الحديث يهل اهل المدينة من كذا والشام من كذا والعراق من كذا واهل مكة من مكة فعلى هذا كل أهل بلد إذا كان داخل الميقات من حيث أنشأ فصاحب منا من منا صاحب مزلفة من مزلفة صاحب عرفات من عرفات ما دامت إقامته هناك ساكن ومقيم